إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك ايها الرسول فتحا مبينا بصلح الحديبيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم من نعمته عليك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 وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المشركين بالله والمشركات الظنين بالله أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته فعادت دائرة العذاب عليهم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 ومبشراً المؤمنين بما أعد لهم في الدنيا من النصر والتمكين، وبما أعد لهم في الآخرة من النعيم، ومخوفاً الكافرين بما أعد لهم في الدنيا من الذلة والهزيمة على أيدي المؤمنين، وبما أعد في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا رجاء أن تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله وتعظموا رسوله وتجلوه وتسبحوا الله أول النهار وآخرة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 فإنما ضرر نقضه لبيعته ونقضه لعهده عائد عليه فالله لا يضره ذلك ومن أوفى بما عاهد عليه الله من نصرة دينه فسيعطيه جزاء عظيما وهو الجنة سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا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 قل لهم لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم خيرا أو أراد بكم شرا بل كان الله بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء من أعمالكم مهما أخفيتموها بل ظننتم ألن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 بسبب ما اقدمتم عليه من ظن السوء بالله والتخلف عن رسوله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر وقد اعددنا يوم القيامة للكافرين بالله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 وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِلَّذِينَ تَخَلَّفُوا مِنَ الْأَعْرَابِ عَنِ الْمَسِيرِ مَعَكَ إِلَى مَكَّةَ مُخْتَبِرًا إِيَّاهُمْ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قِتَالِ قَوْمٍ أَصْحَابِ بَأْسٍ قَوِيٍّ فِي الْقِتَالِ تُقَاتِلُونَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أو يدخلون في الإسلام من غير قتال فإن تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتالهم يعطكم اجرا حسنا هو الجنة وإن تتولوا عن طاعته كتوليكم عنها حين تخلفتم عن السير معه إلى مكة يعذبكم عذابا موجعا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 ومن يتولى يعذبه عذابا اليما ليس على المعذور بعمن أو عرج أو مرض اسم إذا تخلف عن القتال في سبيل الله ومن يطع الله ويطع رسوله يدخله جنات تجري الانهار من تحت قصورها واشجارها ومن يعرض عن طاعتهما يعذبه الله عذابا موجعا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 فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها في الفتوحات الإسلامية في المستقبل فعجَّل لكم مغانم خيبر ومنع أيدي اليهود لما هموا أن يصيبوا عيالكم بعدكم ولتكون هذه المغانم المعجله علامة لكم على نصر الله وتأييده لكم ويهديكم الله طريقا مستقيما لعوي فيه وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها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 مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم ما فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودين الحق الذي هو دين الإسلام ليعليه على الأديان المخالفة له كلها وقد شهد الله على ذلك وكفى بالله شاهدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم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 وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ يَغِيظُ بِهِ الْمُكْفَرُونَ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 وثوابا عظيما من عنده وهو الجنة